بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خواه بخشنده مهربان هل اتاك حديث الغاشية آية پیدگه تو باسي روش دوائی دا پاشر وجوه يومئذ خاشعه زور دمو تاولو روشه ترسناك و شرمزارن عاملة ناصبه هوالدرة <تصلا> نارا تصل حامية تسقى من عين آنية دسنا ناو أجري هرجرمة وأوددري أن ليس لهم طعام إلا من ضريخ خرتشيان هدرتشي لا يُسمن ولا يُغنى من جوع نقلوي دكات نبرسيتيل أدبات أجوه يومئذ الناعمة لسعيها راضيه في جنته عاليه زهر رخص لو رجدا تراء وجوان قشن رازين لكوش شي خيان وان لبهشت برز وبلندا لا تسمع فيها لغيه فيها عين جاريه قصيه سفوت تدانابستن تي تيداتي سرتاوي روان فيها صور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة تيداتي زرق نفوت اختيبرز وبردا راو وَفِئْتِ الرِّسْكَلَاو وَقَالِ رَاخْلَاو لَهُمُ لَا يَكُوا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ دَيْبَوْدْنَ ابْنَا وَلَحُشْتِر كَتُونَ دُرُسْكَلَاو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَلَأَسْمَان كَتُونَ بَرِسْكَلَاو تَوَ وإلى الجبال كيف نصبت ولا شاخ كان كتونة دا كتراؤن دا مزرين راؤن وإلى الأرض كيف سطحت ولا زوي كتونة فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر كوابؤا مش قاريب كتوها مش إلا من تولى وكفر بلام أو كسي كفشتها الكو الله العذاب الأكبر او خواه سزای داد بس زای زور گوره این ایلینا ایابهم ثم این علینا حسابهم به گمان هر بولی ایمه گرانه ویان لپاشان براستی لسر ایمه